ما بقى في حبنا باكر ما بقى في حبنا باكر حدنا لانس انت هنا امس شفتك في الوقت قادر ما بقى في حبنا باكر ما بقى في حبنا باكر حدنا لانس انت هنا امس شفت كيف الوقت جادر مع السلامة مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي, يا حبيبي الله جتني يا حبيبي يا حبيبي مع السلامة يا تارك على علامة ومسحد حزن ما تداري هابتسامه حبيبي حبيبي, حبيبي كتاب يا حبيبي يا حبيبي يا ترك بقلبي علامة ومسحة حزن ما تداري هابتسامه احس اني لقيتك بس عشان تضيع مني عشان احس إني لقيتك بس عشان تضيع مني عشان أحس إني وانا عايش بدونك في حياتي فينك عشان تقيم وسط العين دمعة وسط الروح لواحة عشان انطع بحالي اذكر فراكك اللي جاتك بس عشان تضيع مني عشان احس اني وانا عايش بدونك في حياتي فيه نقص عشان تقيم وسط العيني ووسط الروح نوعه وعشان انطى بحالي اذكر طرق أذكر واغص عشان احبس نفس منك بقالي واعيد استنشقى وتظهر قبالي عشان احبس نفس منك بقالي واعيد استنشقى أضمك لا نصحى من خيالي، أضمك لا نصحى من خيالي، وأنادي لك ألاقيني لحالي، لك ألاقيني لحالي. At hu Natedari hapti sama Ma bekae fiä huppina baakir Ma bekae fiä huppina baakir Hattina